إِذَ السَّمَاءٌ فَطَرَتْ وَيَمِّنْ كِتَابَنَا إِذَ الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَاغْفِرْ لَنَا إِذَا الْمَوَازِينُ نُصِبَتْ اللهم ارزُقْنَا مِنَ الْعَافِيَةِ أَكْمَلَهَا وَمِنَ الدُّنْيَا خَيْرَهَا وَمِنَ الْآخِرَةِ نَعِيمَهَا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 وَاسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللهم إنا نسألك نوراً منك يغشانا وعيناً منك ترعانا وعفواً منك يشملنا ورضاً منك يُنِيرُ لنا دُروبَ دُنيانا وآخِرَتِنَا اللهم اجعل لنا لسان صدقٍ يُسمع وعمل حقٍ يُرفع وأجراً مُضاعفاً لا يُقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم هب لنا نفوساً راضية وصدوراً من الهموم خالية وقلوباً بحبك صافية وأتم علينا العافية اللهم إنمنا على ضيق فأيقظنا على فرج وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر اللهم كن جبرنا حين نكسر الله أكبر, الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا الصفوفكم وعتدلوا الله أكبر الله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 وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَنْذِرُوا وَازِرَ تُزْرَ اخْرَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان غاو عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله ثم اذا خوله نعمة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 قَالُوا أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أجرهم غير حساب الله أكبر الله Sambi'a Allah liman hamidah Robbena wala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 Iyhden al-sirat al-mustakim Sirat al-lazien an'amta alaihim Goyer al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 والذين اجتنبوا الطاهوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولاد الذين هداهم الله اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مبنية لَهُمْ غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا جميع الله الله الله Allah al oh. As-salamu alaykum الله السلام As-salamu alaykum wa As-salamu alaykum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 ما تجر بمون واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبت اس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين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 إلَ يَ نُوحُح بِطُ بِسَلَامِم مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَأُمَ مِن مِن مَم مَعَك وَأمَمٌ سَنُمَِّرُهُن فَُّا يَمَسسّهُم مِن عَذاَابُ أَلِيم.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 بريء مما تشركون